وَتَنَوَّشَ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا وَرَبَت تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 لَوْ أَنَّ قَلاتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكن برزق من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 وَكَذَلِكَ أَسَرناَا لَيْهِمْ لِعَلَمْ وَأََّ وَعْدَوى اللهَِّ حَقُّم وَأَنَّ السَّاتَلَ رُبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاتَلَ ريبَ فِيهَا إِذ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَمْ فَقالَاُوا بَنُوا عَلَيْهِم بُنْ يَانَوبُّم عَلَمُ بِهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالويب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 مَثَلَجُ لَْنِ جَعلنا لِحَه مَا جَتَين مِنعَابِ وَوحَفَفنهُ مَا بِنَخُلِ وَجَعلنَا وَحَفَفنَهُ مَا بَخل وَجَعلنا بَنَهُ مَا زَووعى كِلتَجَنتَين آتَتْ أُكُهَا وَلَ تَظلٍ مِنْه شَيْئاء وَفَجرَّرُ نَا خِلَ لَهُ مَا نَهَ الر وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصْاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَعَّنَفَرَا وَودَخَلَ جََّتَهُ وَهُوظَالِمٌ لَِفْسِ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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن ترني انا اقل منك ما لو و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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له قلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وَحَاشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ نَوْعًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوضِ الكِتابُ فَتَرَ الْمُجرمِينَ مُشْفِطينَ مِنَّا فِيه وَيَقُونَ يَا وَلَنَا وَيَقُونَيا وَلَنَ مَا لِهذَا الكِتابابِ ل يُوادِر صَغرَةَ وَلََبَِة إِلا أَحصَهَا وَجدَد م مِلوا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِلَ الْمُضِلِّينَ عُبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا انها مصرفا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 يَهُم سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَثُرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هزوا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 إِذًا أَبَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ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 قلَ أَأيتَِذَّ وَإنَا إ الصَّخْرَةِ فَإِن نَنسيتُ الْ الحوتَ وَمَاأَسَانِيهُ إ الشَّيطون وَماَا أَسَانِيهُ إِلَّ الشَّيطانُ أن أأَذكُرًا وَاتَّخَذَ سَبلَهُم فِي البَحرِ جَبَ قلَ ذَلِكَ مَا كُن نَبَْ ثَرَتَ الدَّعَى عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لدنا علما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 التَّ إذَا رَكِبَا فيِي السَّفينَةِ خرقَهَا قَالَ أَخََقُ تهال تُقَ أَهْ لََا لَ قَد جِتَّشيَئاًا إنِْ ر قَاأَلَمْ أأَقُل إنِكَ لا تَسْتَقعَمعَ صَدر قَا ل تُآخِذني بِمَا نَسيتُ وَلَا تُهقَني مِنْ أأَمْل عُسْر فانطلقوا حتى اذا لقي يا غلاما لمن فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرَا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه واصباء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 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِاُولَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عَيْنَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَتَّ عَذِبٌ وَإِنَّ مَا أَنْتَ تَخُذُ فِيهِمْ حسنا.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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْلُو عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ هِيَ مَا قَوْمٌ لَا كَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا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 وَتََكْنَ بَعْضُم يَومَئِذِ يَمود فيِي بَعض وََنُ فيِي خَافِ السّورِ فَجَمَانَ جَمع وَرَغنَّ جَهنَّمَا يَوْمَائِذِ للِكَافِرينَ عَض الذيذنَ كَانَت آيُنُهُم فيِي غِقو إِا ذِكرِ وَكَانوا لَا يَسْتَطيعونَ سَم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 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فحبطت